وتفعي ظلم على الإنسان لا سيغاثي اليمين التي تتعلق بأحكام القضاء فهي مشروعة على جهة الإجمال وكثير من الناس يغفئون الفهم فينظرون إلى اليمين نظرة شديدة فبعض الناس ينتمع عن اليمين حتى في الحقوق ظنا منه أن الحلف فيه ضرر عليه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 وقال العلماء إنها سميت يمينا لأنها مأفوذة من اليمين الذي هو العضو المعروف في جسد الإنسان لأنهم كانوا قديما إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحب فسمي الحلف الحلف يمينا وقيل إنها اليمين هو معنى القوة ويسمى العضو الأيمن يمينا لوفور قوته على العضو الأيسر وهي في الشرع لها إطلاقات عديدة أبرزها ما ابن نعرفه رحمة الله تعالى عليه إنها قسم أو الكذام مندوب غير مقصود به القربة أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق بأمر مقصود عدم والمصنف رحمة الله تعالى عليه يعرفها بأنها تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته إلى آخر المثل كما سنقرأ إن شاء الله تعالى واليمين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 وهالله وأيم الله وحق الله والعزيز وعظمته وجلاله وإرادته وكفالته وكلامه والقرآن والمصحف وإن قال أردت وثقت بالله ثم اكتدأت لأفعلن بينا لابس قيسانه وكعزة الله وأمانته وعهده وعلي عهد الله إلا أن يريد مخلوقا وكأحلف واقسم وأشهد إنوى وأعزم إن قال بالله وفي أعاهد الله قولا انتهى كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه ويطبح منه بنظرة عامة أنه يقسم الألفاظ التي يحلف بها الإنسان إلى ثلاثة أقسام ثلاثة أقسام قسم مجرد من الإضافات وقسم آخر مضافا إليه صرف من, من حروف الجر وقسم ثالث ليس فيه لفظ الجلالة وإنما فيه الفعل أهلس أو أقسم وبالتالي نخلص من ذلك إلى أن اليمين كما أشار إليها المصنف لا تخرج عن هذا الأطراف أن يكون الحلف باسم الله تعالى او يكون الحلف بصفة من صفات الله عز وجل فاسمع الله عز وجل الكثير لا تعد ولا تصفة اشهرها الاسماء الحسنة وابرزها لفظ الجلاله ان يعلم انسان مجردا او مزيدا عليه حاصل من حروف الجر وعليه فان الينين لا تنعقد الا باحد هذين اللفظين الاسم او الصفة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 كان يقول مثلا الله أو العظيم أو الملك القدوس أي لغة أو أي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى مجردا من أي إضافة فلا ينسبه لشيء ولا يتقدمه بحرف ولا يؤخر عليه حرف ولا يتقدمه فعل ولا يؤخر عليه كان يقول مثلا الله لأذهبن غدا إلى مكان كذا أو الله لا فعلنا اليوم كذا وكذا هذا هو القسم الأول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 أحلف بالله أشهد بالله أشهد بالله أو أشهد الله أو أقسم بالله هذه هي التقسيمة العامة لما يحلف به الإنسان وهذه الألفاظ سيرت تقسيرها إن شاء الله تعالى فيما بعد هذه الألفاظ ذكرها مصنف على هذا المحو مثلاً والله وبالله وتالله أشهر ألفاظ يجري بها ينين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 ومن أشهر ما حلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ حديث المرهزومية المروي أن المرهزومية سرقت فأرادوا أن يستشفعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يعفوا عنها ويخيها من حد القطع فاستشفعوا بسيدنا إسامة بن زيد, زيد رضي الله عنه وارضه وعن أبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعد عن غاضبة من هذه الشفاعة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 الإنسان يعني لم يريد ذلك الإنسان العبادات أو التكاليف الشرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها فهينئذ لا تكون يمينا يعني ولكن مثلا وحق الله أي وعبادات الله عز وجل التي أمرنا بها أي رفض من الأثناء الحسنى مثل العزيز الجبار المتكبر إلى غير ذلك من أثناء الله عز وجل الحسنى على التفصيل أو الخلاف الوارد فيها، لأن في خلاف في عد هذه الأسماء، ويقدر ذكره أن كثيرا من الأوراق أو الكتيبات التي تتداول نقل أسماء الله عز وجل الحسنة التسعة وعشرين، فيه بعضها وفي بعض هذه الأسماء خلاف بين العلماء في إثباته أو عدم إثباته، وهناك كتب طيبة في هذا المجال شرحت أسماء الحسنة. ونقحت ما هو ثابت منها وما هو غير ثابت كتب لبعض العلماء القدامة وكتب لبعض العلماء المعاصرين رجالا ونساء لفظ العزيز من أثناء الله الحسنة والعلماء لهم كلام واسع في اشتقاق هذا اللفظ وفي معناه من أبعد ما يحلف به في أثناء الله تعالى من الحالة أيضا أن يحلف الإنسان بعظمة الله وجلالته أو جلاله. وهذا النفضة حسب نية الحالف، فلو أراد عظمة الله وكبريائه واستخطاقه وصفات المدح ووقعت بها الأيان ولكن لو أراد بالعظمة التي جعلها الله في الخلق وبالجلال الجلال الذي جعله الله فيهم فلا تنعطل بها الين يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني أوضع, أوضع أوضع عظمة في بعض خلقه في هذه الحالة لا ينبغي أن توقب بها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 القسم الثالث ورد به الشرع وهو مهم فيقتصر على محله مثل مالك ومحله كما جاء في قول الله تعالى مالك يوم الدين الدي القسم الرابع لن يرد به الشرع وهو غير مهم فهذا لا يجوز اطلاقه عند بعض صفحاء المذا والشيخ أبي الحسن ويجوز عند بعضهم الآخر مثل رفض السيد وهناك رأي يقول بالتوقف في ذلك لفظة إرادة الله عز وجل وكفالته من الألفاظ التي يعرفها الإنسان أو لا يعرف إرادة الله سبحانه وتعالى إذا أريد بها الإرادة التي هي من صفات المعاني والكفالة بنعمة الانفذان جرى بها الحالف إن شاء الله تعالى على حد قول المصنف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 أن أن يلتزم به الإنسان وأن وقع فيه واجبت عليه الكفارة. لكن لو أراد الحازس وهو اللفظ المنعزل على محمد صلى الله عليه وسلم الدال على المعنى القديم فلا يكون يمينه. وبالتالي لو أراد بالحلف بالمصحف مثلا الجلد والورق والحبر المكتوبين المصحف فهذا ليس من الحلف في شيء. الحلف بالقرآن الكريم لأن الحلف بالقرآن الكريم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 هذا القصد ففي هذه الحالة هو حالث وعجرت عرص الناس بذلك أنهم يحرفون مثل هذه الألصاب والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيرا إن الله يعلم ما تفعل لكن المصنف قال إن إنسان لو حالث هذه الألصاب وقصد بالعزة وما يشبهها من ألفاظ المعنى المخلوق في العباد زي العزة ربنا سبحانه وتعالى أو دعا في العباد أو الأمان لربنا خلقها سبحانه وتعالى فيه أو العد الذي جعله بينهم ففي نائد لا تنعقد الأيمان بذلك يعني مثلا الإنسان ما يقولش الإنسان حلف بعزة الله إنسان عزيز مثلا لديه يقول أعلم بعزة الله ويقصد هذه العزة التي في الإنسان أو العزة المعنى المنعة او يقول مثلا بالامانة ويقصد الامانة الذي فيه وبرغ النائو عن الحلف بالامانة كل ما تقدم هو في القسم الاول من الالفاظ والقسم الثاني الذي فيه الزيادة على الاسم على الاسم المحلوف بزيادة منفصلة القسم الثاني, أو يعني القسم الثاني من القسم الثاني وهو الزيادة المنفصلة مثل قول الحالف أحلفه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 لإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وَنَشْعَرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ جَلَّ شَأْنُهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْذِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا يَحْسَانًا وَتَعْفِيَةً فَالْقُلَاصَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَوْ قَالَ أَحْلِفُ أَوْ أُقْسِم أو قال أخلفوا بالله أو أقسموا بالله وقع ذلك منه والذي ملف الكفارة إن حنيت في هذا الحال بالنسبة للفظة أعزم أو عهد لفظة أعزم ليست من اليمين في شيء إلا إذا قرناه لفظ الكلام كان يقول مثلا أعزم بالله لإن العزم يأتي مع القصد يقول مثلا أعزمت على السير إلى مكان كذا قصدت السير لمكان كذا ويأتي العزم أيضاً بمعنى أسأل لكن لفظة أعاهد الله عز وجل أو أضايع الله عز وجل فيها قوليس مذهب من حيث اعتبرها من اليمين أو عدم اعتبارها. لكن القول الأول أنها ليست بينين لأن العهد لنا هو ليس بصفة لله عز وجل ولأنه لم يحلف بالعهد فيكون قد حلف بصفة من صفاته القول الثاني أنها يمين واجه هذا القول إن الإنسان لما علقه بما قصد عزمه دل ذلك على أنه يحلف به بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى عليه من الكلام على ما يحلف به الإنسان وبالتالي ما تنزمه الكثارة بالحنسة شرع يتكلم عن الألصاظ التي لا يصحر الإنسان أن يحلف بها أو إن وقع وحلف بها سلا يترتب على هذا الحلف شيء من في ونحوها وإن بعض هذه الألفاظ الحلر ديها فيها اسم كبير يرتكب الإنسان نأتي بذلك على النحو التالي نقول قال المصنف رحمة الله تعالى عليه لا بلك علي عهدا أو وفيك عهدا وعذمت عليك بالله وحاشا لله ومعاهد الله والله راعي أو كثير والنبي والكعبة وكالخلق والإناقة أو هو يهودي وغموس شك أو ظن وحلف بلا تبين شبق وليستغفر الله وإن قصب بك العزة التعظيمة فكفر هذه الأفراظ من الأفراظ التي لا يصبح الإنسان أن يحلف بها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 هذه الكلمات كلها لا تصلح للحلف على المشهور من مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه أما ذا كلمة النبي والرسول والمهتاف والحلف بالكعبة والحجر والحجر والبيت والمقام والكرسي والعرش وكل ما هو معظم من دون الله عز وجل مما أمر الشرع بتعظيمه لكن ليس تعظيم عزة وإنما هو تعظيم رفعة وتكريم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 ولكن نظرا لأن هذه الألفاظ تجري كثيرا على ألسنة الناس والناس تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبونها حبا كبيرة فإنها تجري على الألسنة العامة, العامة كثيرا وبالتالي المهرض منها أن يعقب الإنسان بالاستوصار أو لا يعود لسانه على النطق بها أو يعقبها بالنطق بالشهادتين حتى لا يقع في هذا الإشكال بالنسبة للأشياء الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك هي عنه لدخوله زيعمون عموم نهاي عن الحلف زوائل الله سبحانه وتعالى لكن الأشياء التي ليست معظمة شرعا مثل النصب والأوسان والأصمان والإنسان يحلف برأس واليده أو برحمة أبيه أو برقبة أمه أو برحمه خالي أو بالعزيز الذي من أبنائه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 فتدخل في لائرة الخلاف فيها السابق التورن المقروحة أو محرم على جارة الإجمال أيا كان الوضع في هذا الأمر فإن الحالفة بهذه الأشياء لو ترتب عليه أن الإنسان وقع في يمين فلا يلزم شيء صفات الله سبحانه وتعالى الإنسانية مثل الإحياء والإناتة والخلق والإحسان والعطاء ونحو ذلك هذه لا يجل الحالف بها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 قد ورد فقد ورد عن أبي، فقد ورد عن سابت بن الضحاك رضي الله عنه الأربعة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مِلَّةٍ, غي ملة غير الإسلام فهو كما قال وليس على ابن آدم نذُر فيما لا يملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن لعن مؤمنا سرق قتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو قتله.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 الاستثناء لإن شاء الله إن قصده كإلا أن يشاء الله أو يريد أو يقضي على الأظهر وأفاد بك إلا في الجميع المصنف رحمة الله تعالى عليه يبين إن اليمين الغموز لا كفارة فيها قبل أن أتكلم عن اليمين الغموز أو اليمين اللون نلفت النظر إلى أن اليمين تنقسم في الشرع إلى ثلاثة أخسام يمين الغموز ويمين لغو ويمين منعقدة اليمين المنعقدة هي التي تجري فيها الكفارة على نحو ما سيأتي تفصير إن شاء الله تعالى وكما هو منعقدة على ذرة أو منعقدة على حنث يعني مثل أن يقول مثلا والله لا لأفعلن كذا فإن الفنس في ذلك يكون بعدم الفر أو منعقدة على حنث كان يقول والله لا أفعل كذا فإن الفنس في ذلك يكون بالفعل مثلا يقول والله لا أذهب إلى مكان كذا يبحث اليمين الغموس هي النوع الثاني وهذه ليست فيها كفارة واليمين اللغو أيضا ليست فيها كفارة واليمين الغموس فيها كلام العلماء انها هي التي يشق فيها الحالف فين حلفي فيما حلف عليه هل هو حلفي أم لا أو التي يظن الانسان فيها ظنا غير قوي انه كذب ومن ذبي احرى اليمين الغموس هي التي يتعامل فيها الانسان الكذب هذه اليمين لا تتعلق بالمستقبل ولا تتعلق بالحاضر وإنما تتعلق بالماضي. يقول ابن عرصة رحمة الله تعالى عليه في اليمين الغموس إنها الحلف على تعمد الكذب أو على غير يقين هذه اليمين بعض العلماء قالوا إنها شمية غموسا لأن الصاحبها غمث في الجسم وقيل سمية غاموسا لأنها ليس لها كفارة في الدنيا بل كفارتها غمسة في نهاية جهنم والهياب بالله وهذه اليمين جاء مفسارة تفسيرا واضحا في حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنه عن أبيه حيث قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ملك بائر قال الإشراق بالله قال ثم ماذا قال ثم عقوق الولدي قال ثم ماذا قال اليمين الغموس قال وما اليمين الغاموس قال الذي يقتطع مال مال امرئ مسلم هو فيها كاذب ورغى فيها أيضا عن ابن عمر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها ساجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه عصان اليمين القموس ليس لها كفاره العلماء بيقولوا ان ليس لها كفاره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 إنها مدامة بالماضي فبالتالي لا يصل فيها الحال لأن الإنسان بيحلسها قاصدا الكذب وبالتالي يقول المصنف رحمه الله تعالى عليه بعد أن عدد هذه الأشياء التي لا يحلل جيدا الإنسان وخاصة اليمين الغموس، قال وليستغفر الله يعني على الإنسان إذا حلف يمين الرموس أن يحلف بيمين الرموس أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه وبعض علماء المذهب بيرجع الاستغفار هنا إلى بقية الأشياء التي تقدمت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 يعني تعظيم خاص بالله سبحانه وتعالى فقط القسم الآخر وهو ما عظمه الله سبحانه وتعالى إلا أن أصحابهم أو أكباعهم عظموهم على سبيل العبادة مثل المسيح والعجير النسارة عبد المسيح وليهود عبد العجير هذه معظمة بتعظيم الله عز وجل لها تعظيم تكريم ورفع ومعظمة عند أكباعين تعظيم عبادة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 قال عليه سنة و سنة في حديث أبي هريرة من حلف فقال في حال بالله سوى سيقول لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق يعني الإنسان لو نطق مطق يقل أصحابه مثلا تعالى نلعب قمار الذي ماهو في هذا الحال أن يتصدق بصدقة بيكثر عن ذلك الإمام القرطيب رحمة الله تعالى عليه بيعلق على حديث التي العزة هذا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 وإن كان الذي عليه السلام خاص بالله والعزة إلا أن الكلام يجري على بقية ما يحلف به اليمين اللغو ليست فيها كثارة واليمين اللغو هي القسم الثاني من أقسام اليمين الفقهاء في اليمين اللغو لهم حوالي أربع أقوال أو خمسة أقوال أشهر هذه الأقوال أن اليمين اللغو للغو يحالف المرء, المرء بالله على شيء يتيقنه فيتغير خلاه قيل أو الحلف على ما يعتقده فيتبين خلافه وقيل ما يسبق إليه اللسان بدون نية أو بدون عقد وقيل ما يقول الإنسان على لسانه مثل لا والله وبالعب والله كما يحدث مثلا في الطعام والشرب مثلا يقوله الفضل تتغذى يعني يقوله لا والله أدلون لا والله يفيه فاجر على سنة الناس كثيرا بدون أن يتوافع القلب على تأكيد هذه الجنين هذه الجنين ليس فيها كفارة لأن الأمر فيها يسير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 أدوات الاستثناء مثل إلا وخلة وعذة وحاشة ونحو ذلك من ونحو ذلك من أدوات الاستثناء. لكن القواعد الشرعية في المذهب على أن الاستثناء لا يفيد إلا في الحال بالله تعالى فقط. فلا يفيد مثلا في الطلاق، ولا يفيد في العتق. لو أن مثلا من فاحش يقول زوجته أنت طلق إلا أن يشاء الله أو أنت طلق إن شاء الله، أو يقول لعبدي أنت حر إلا أن يشاء الله أو أنت حر إن شاء الله. لا يمسعش الأستثناء هنا لكن يمسع يقال على سبيل التبرك في الأعطاق مثلا وبالتأكي الإنسان قال ذلك على سبيل الاستثناء في الطلاق أو في الأعطاق فلا يفيد لذلك كذلك النذر الذي لا نخرج له ينفع فيه الاستثناء مثله مثل هم مثل جميع فلو مثلا حلف الإنسان بالله أو قال مثلا إن فعلت كذا فعلي نذر واستثنى ثم فعل ما حلف على طارقه انتفع بهذا الاستثناء لكن شرط المذهب شروط لنفع الاستثناء في الينين او الناس ابرز هذه الشروط ان يقصد الانسان الاستثناء بمعنى حال الينين فليكون القفز مثلا مجرد التبرق باسم الله تعالى وبعد ذلك ذكر شروط اربعة هي ان يتصل الاستثناء مطلقا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 يدل منه العلماء على أن الاستثناء في اليمين لا يعفع فقمه إلا إذا كان متصراً بها فإذا كان مترخياً فلا يؤثر يستدل أيضاً من المعقول بأنهم يقولون الاستثناء مجرد الشرط والتقييد وخبر المبتدأ وكل ذلك يجب اتصاله بالكلام الشرط الثاني أن يقصد الاستثناء حل اليمين لا مجرد التبرد الشرط الثالث أن ينوي الاستثناء أن ينوي النفط به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 فقال من حلف على يمين فقال إن شاء الله والحقيقة أبناءنا الطلاب أن الاستثناء في يمين فيه من فعه. وربنا سبحانه وتعالى جعلوا من باب التسير على العباد يقول الإمام المهله إنما جعل جعل الاستثناء في يمين رفقا من الله تعالى لعداده في أموالهم لوفر بذلك الكفارة عليهم إذا ربوا المشيئة إلى الله سبحانه وتعالى يعني الاستثناء فيه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 في اليمين وفي النظر ولا تفيد في الطلاق والاعتاق على مشهور المذهب. بقيت لنا مسألة ما في الإشتناء هل الإشتناء يرفع الكفارة فقط أو أنه يحلل يمين أصلها يحلل يمين أصلها يعني الإشتناء يهدم اليمين تماما ولا يرفع الكفارة فقط ويسقطها عن الإنسان. في قولين في النذهب القول أنه يرفع الكفارة فقط وقول آخر أنه يسقط اليمين تماماً.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 يعني المعنى أنه يستثني قبل أن يتلصف باليمين مثلا يقول علي أو الحلال علي حرام أو كل حلال علي حرام بس يقصد إخراج الزوبة قبل الحلس يعني إخراج الزوبة مدى المثل المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر أو يقول مثلا في اللبس والله إذا لبست شوبا ويقول له مثلا